وصلم وبارك على نبينا محمد وآله وصعبه أجمعين أما بعد فيقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوده معه والطير وأَلَمْ نَأْ لَهُ الْحَدِيدَ أَنعَمْنَا لَهُ في وَقَدَّرْتُ فِي السَّرْدِ وَأَمَّا الصَّالِحَاتُ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ نُرِيحُهَا شَهْرًا وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ القطر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 بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلناهم بجنتيهم جنتين وَرَدَّنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتٍ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْئٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَافُرُونَ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِينُوا فِيهَا لَيَالِيَ آمِنِينَ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 وَرَبُكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ قُلِ دَعُ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْطٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِنْ ضَهِيرٍ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 هنا كمجة عشرة دي نوسو علي هنا سابسنا تفسير كقرآن كالكريم أفريتو أن أيدا دبونك كوبا يهي أيدا تمندفوك بالله بناياك نمندا من سورة سبا أيدا صدحي اللفات ندن واكوة بيهي من السورة في نفسها إلى سورة سبا كمجة سورة سبا وصورة مكية تتخصص غضايا التوحيي tawidka iyo inta ku saabsan bay qaadaa dhigays sida darset waxaatul mawduu halarin bay kheyso lan saay ka shay ka ina isa waxay ku xiran tahay sida inuu ku soo baranay as-subarul makiyyah surada soo dagay inta soo baruhu alayhi salatu wa salaam makkah هذه الأفر تنزيلة النبي نماذا بالله فتاك إلا سدح يتبانسانو أيها مكة المكرمة كناولا بحنا سعدك القرآن كنتي سبادان إلا إليئي سدياتا سورة إياه سعدك المدادا سورة نكواسيك ميطاي قال تعالى ففي ورقد ورقات وحادابا هاتينا داود نبي الله داود منا أنك إباع حق أنك وحان كسيرنا يفاضل لأنه يرد منك فيه وحان غيرك لسينين بأن لسيهي وحل لو ذاكي واجيران لكن إمتا داود ألا كو كل ميهي وحلو كل ميهي لمارك ملك بو نغضي مركة هوره كقدان النبي بو نغضي خصول بو نغضي وحيال هلا ذاكي بيونتي وحان غيرك لو سمينين بأن لو ولا ولقد وحان دبا أتينا إينا النسينا داود نبي الله داود منا أنه إباحك أنه فضلا وحسما فال إيه داراد نمال له سيئي قولنا غير كلا سيئي لما إباكو قال الله دا يستيو من آقبال مذنكوه الإنقراب نمال لهما سيئي لقد إباكو معاكم الله أمثلة وحال لسيئي إن إببوره اللهد وحلل له لا يبوريه الا الله وتعالى كل جاميداتك يا, يا سما وغلئ ويا اربب لعي ماكي ويا جبال اوبري الا يقانك وحنفسه لهي سدا ارك يا الله يا بورى لولاهدلو وانا قرنا يا انه الهي عابزان من شيء الا يسبح بعنده الله قرنا كل سايب بورى يا جبال پورو اسعدون دنتين او تسبيح سدا معه داود لجريدي اشرى مركه امامو معلم اشرى تصبح لي قاضايا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مركو يله اي بولوها كتب قاضايا وركي سي العلينايا كل كا بولوها ان دفناكم جرت الدالين مايان كل كا في شگيت قندوفنا يا ليا قبورها كان ان مكلفه نبي الله لدغين عذابك عبثونين جلوه أردينين عن تصبيح ديك المساينين انتالك هاي عادك كل قاسيس نحاوه دوليك يا جباله بورو او بي تصبيح سلا معه داود لجريدي فضلك اداراتك اللي سيوه اللبه هو الطيراء شنبروهن اوه اللي تصبيح سنجيبه ومرك النبي الله داود ابوه امانه سبحان الله مركوه اي اي اي انا كدب اورانجيان صدح وعلنا وحنجل عني لقى داود الحديد بيرته فكانت عنده بيرتان قلب سينجح جايزة داود عجينة يوهج بالآن عجيم قص ماركت عليه وهذيرفتوها بالبلارين هذيك لو سد حاجيزه كبيه هذيك لو هو ملاكوسه سلانه كله بير داود وهاي لعنتوا جلنا كل كاتور ربينو كوفي كندجو تعبور كندجا توكا كندجا وعن داود وهاي قوبيل لوجل عليم مربل وحا ما انت لوو دهمايي بيرا مما ورد لي دول عليه السلام فيرتي النبي داود لوجل اي ا يوم لغا فايده سنه شد عزاز نعمو كون نبوته داود ما وشددنا ملكه واتيناه الحكمه وفضل الحظ وحي لسي ملك و هو شاركري ايه المرتقي يدين لباري ايه هدو داود هدل ايه احد صدقاتي كرام مجر علاشان صورك و يقاني اذكرواها حذلك حبني سأقرناي و أقلل بك ديفيجري و سددنا ملكه و آتيناه وفصل و كل الخطة كلك هو حد داود لسييي و حلسيه اللي سيقود على المار كقدر المركين نحمد بلقب ذيين امر كان دقيسو الى اوحو يراني عمال برتان لو جلعيه داود وحد قسميسا سافغات عبدورة كاملة واسعة دركات قبطينو جلعيه انتو لاي اياه كواه وي اياه باينك اي دواك دركاير لما قاتل احساقا نواعي مخدقا نركاير اللي نواقفو الحميل مركا وحكاير نوعي ايضا إلا قاتل ماياء فاضل دلاعاء مال انوكو كلكو عليي سحوكو موجينا تركا وين لاقاتادين كيدين وقت اني اعمل وها سميسا سابقا تن در واسعه كسمه حبكو سمينا سدا لوو تيلما مارق عوايد انت لك لا سمينا مليجي هادي لا توسيو مرة نو ايكو سوو بخي لكن ملي غوري ادو حالاب مليو برغوريني ملينا وا ير يراني ملينا وا غنتمي كو انا وا دبعي وا كلا امركي ايبوحا ويهوا قدير قياسو جانقو في سردي تيحدة اذا مرضى السماينتا اذا تحايسو سين مرضى هل نوحاكوتي ما هذا هاديه اللا اكينا مربوح لقابيكا كلي قد هاوضا اذا كاتو هاديه اللا دفعين هاوضا دفع سناتو كلها دونتا ايهابكا مرضى اللوغو تاراقاري كلا اكدكي اي مغلين ها تحنادو وقدير جانقو في سردي تيحدة كا قدير وعملو هدا تيجير د و حسب ميسان صالحا عمل و ناجل فما شغكم اليهود فر داوود مركه نبي الله داود عليه السلام ادون لو يوه ها الى انا رالكيه سليمان كما شيقيل كان ايبه نفتك بخدي داود مركه مركان واعمل صالحا لييري و كل مياه في سي اولادي ادي اكسدي حوانكي اغرب كي يوكلمي ويو وحرابا صالح عمل فلن ليل حق سنين ما يخفيني بالنهار وانا اخفيكم بالليل حبينا لي غدوة لكن ما مو كوفي لجنا ها كل كافر يا لواتن كسا سراد على داوود يا سجود يا صلاتك جيرين قف قبل ما يجري واعمل صالحا امل صوب سنين كما صدرت برسولك عليه الصلاه والسلام اصحابتي خير كبنني الرسول في عربيا ايه عبادته جعله مالك الكوه يرحين عبادته صلاة دي يا صون كيبه وعن ميزان لو قد بقي صلاة دي داود كفه عنا مالك اللي صدح بو هبينك او قيدينك هبينك اللضي يتضنساوه صدح مالوضون منافروه وحيالي جرافة العبادة سنجلي دبوك سوكعي جلي لبوك داري جلي مالك صلاتي داود بوفي عن صومنا كان يصوم يوما ويفطر يومه مالك صعر الرسول كان يصوم الله صومه وحاقه قيم البلن صوم النبي الله داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما مالك صعبتي جانجو يوغا لغا سلاة داود باو قيم البلن قبكة سونا اينا سنكي داود باو قيم البلن سنكي سووحوها امرقى نسكي سوو مجينيسنا وافوري جيري سلاة نوحي اي يرامو الثلث اللي هبينكي انتو صدحو قيديو يقول الله مالي سوى جيري جيري مدنة ساحن جيري اذا وعملوا عمل فلا حداده داهي غير داوده صالحا عمل صوبا أنا أصبح بموحي إيباكو دراسني فارضة وأكو قدت بالنية وإخلاص ولجهد إيباكو برحت إيزي إيالنية صمي أكو قدت بالتو مركز إيباوش أكي سبحانه وحي سمعين أيان إنو إسنكو أقوي وكو إلالينا اليو إميانيك إلباء إميانك أعمالونا وحيث يرد أودو سمعين أيسان ميالاقوالي والأفعال أفكا إيه أدمد أكو سمعين إينا أنيجي إعباء إذين جيدو مركب مركب إعباء كجيدي وجيدي سكتل قاسيب همركب وافعنانا إيا أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن تراه فإنه يراكو أنت سوى داول سليمان قبصه ولي سليمان وحان سيني أريحة تبايل كاليدك ستبايل بوه كلك وحان سفينة للي أما للي Ikkalora, il-reja, unkohdan suleiman ba' ugureja, awa darki don tan. Suleiman uhu samaliste markab goja. Markab inti la dzona leg, u alwahi ja goli uhu samaliste, iza mada, ia sahaida, ia galika, u asadua alwahi ja kuharajina. Alwahi ja markab kuharajina, jindika hambara. Inti mralla markiin la kolka inti loo socdo laba bilood mailu ka soo adeegantii subaaday markuu tago qof uu ka rabana uu aado inti umadaka kalai bilu saatu harkeetegi sonno ka khasi do kala kala taar wali Uduha waxaanu seenay ariixa ay markii waaga bariya ay jarmaado bil sa'f markii kala uka kala markii loofiiriyo intay bil suudaan ay misku hore gooyni qorawa aradiya ay sonno qonaysana shahrun bin idan la rabb lut malinaysagut wa daray wa asalma waxaanu dareerinay oo sidii tob u daadijirey ilahu suleyman aynal qidri nahaash ishad adawga haday birta u summi jirtay isna martaa u suleyman وحروا انتها لأدومي واضها في سليمان ومن الجن فتك الجن الليلة وحاكمتها منقر يعمل شقينة بين يديه سليمان ورتيس ولماذا ملكي اسمكوديه سليمان هويني إله سليمان توقي خبه ابلي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاد قولك عصر الضبيل قايد اللغطي فاستخرنا له الريحة أبيش عملك اللوف إذا سليمان سي ملكي وين. ومن الجن جني وحكم له منقر يعمل شقينا بين يديه سليمان أركي كل خا جني اللي وقع له مخلق صونا نهائى جني اللي جاء لرسوله واسده بإبنه إبراهيم من الكون كل كواحد كرماري يا رسوله ما نمرق بحنجري لكن واحد جني هوسك كرماري جري أو عاشي غادي يو عاشي الناس غادي مراي قالوا يعني يخان جني ملائكه جذاك كل كاكي جني كميرا او اسكو دا انو لخذو وها كل عادجايسو ومان جني يزغل لهدا امر سليمان وفريق اللهدا او مينهم جني كميرا ان امرنا فريد ان لغيبا فرنا ان سليمانو سقيات جني يكن لهدا من من عذاب سعيد ملائكه كذلك جاءن يا رومدا يا حبس يا عدا فصوب انك لا تعود قال كأمر كأبوه بعيان الجن سليمان صليمان و أشقي يكيل على واكن عذاب ومن جني يزغل على منهم غير جني كمذا أن أمرنا فريد, سليمان إلا أنك فريد أن فرنسويمان إلا أتباع نذيبه أن جبران سينا هنا من عذاب صعيد خريد عذابك أن وحكة سينا هنا جنيم حقوقا من جه إلهو كي سماقل يعملون جني جو حي سمين له سليمان ما يصح ورب ودن كل كعقل في الفرعونيده دا... ياهو حق قدرك اني وانا حين... لكن حق وحق ربك يا عقلك يا حكمتك يا هو جامنت يا ما ملك انا غوفا انا غوفيا كل كوا لو شيء او ربو ما يصح قاره سيابين تواسيدو كلي سيدنا سليماني وشقين جين ووشيله جهده من الجن والإنس والطير فهم كل قلقا بدأ ومن الشياطين ما يغوصون له بدأ انتهي تيمبذان أي جوارت أن لقاري جرين يظهو ذكينا أما لقاري كريم قلقا يعملون جنه واسميان له سليمان وحيو سميان ما يشاء وحيو سليمان فظه كو من محارفة اسمها hadii guriyo iyo buundo iyo wax la goojina maharib wax la misal la goojina ayso manjireen waxa maasiil ku xaraan maay sharciyada nabi suleyman iyo kitabki zabuur aadawki daawud la siye surada ku xaraan maay kolka wax la arko taswiir iyo jaan gooyo shaygii lamida ayso manjireen waxaan go'way iyo barkadaa xoolaha lagu waraabiyo iyo diyaar nugu keytsano hay'a lamida hay'inniga sameen jiray ba guduri dariyal bay sameen jiray khasiyatyn socsogan dari ma wax la qaaday marna dabki la saaray marna laga qaaday waxma dariyal la lugu hinkari oo had iyo ka jirra darada تاسيات سوق سوقا سلا مركي أدو يدي ليس قد نبي داود يويل كيسي سليمان أيها أبيري سبحانه اعملوا عمل فلا آل داود يا آل داود نبي داودات داود كيسي أو سليمان نسوينا داود معا صننكي ملكي ينبوض دحلي سورة النمل ووريث سليمان داود يوضح دا لي نبي بوها داود لجمع له على أن تيجو رجع واحد وأنبي يشهد لجمع له على أي واحد أنبي يشهد دافع أي دونه وما دولا بالنبوة والرسالة سلامي للنبي داود لا لكن سليمان كليه دا. أي النبي الرسول النقي كل كان على خير رمتها سليمان بعد عليه على داود داود تكيسيو شكرا ما حد نقدرت kullama tu dunya wadiinaa la idin ku kulmiye nabiyaladi la idin ka dhigay rasuulullaahi la idin ka dhigay waxii la idin ku dajiyay kitaab la idin siiyay kuma doodan bayri ko gami la idin hiri qornima la idin ku taray naxmada mahadnaqaydi a فإن لكم أبي كريم وما بكم من نعمة فمن الله وأن لو أحد نعمة هاي جتان حقي بيكتي من ملك لك ما إيمان عليكم نعمه غاهرة وباضلة نعمني أبو كركين كبديي مذ موقتا يمنا مغندك الحي وأسممت عليكم نعمتي وهي دمائي سيري ومع ذلك نعمة هاي محددين لينقو ما هيو وَقَلِيلٌ وحائر من عبادي اضمم لي حقوده واكير اشكر انت النعمه اللي وگلديسيك ماعدنا قايصه ادي بيو يرتعي فلم ما قلينا عليه الموت ابي الله سليمان غير دي سواثنا مر كان جني يودد الله سليمان اله توگوس الى كان لما جريء النقل سليمان واللواي إلى سقالي في عناي واللواي بل إلهه جريء كقر انت أعذنتك كذا شيء عبر هذه من كان نبيه لا سليمان ولا جوذي أي أوامر جن جل سينجر جن كان والوجود اللين إن غيب كأويا كامبا وما ذك به لي إن جن جل يخساني نجا بدعنا الروحانة بحاول بأوكتي بني قلباني كاسو ورمي بس حقا كاكياني هدو الرئيسي يجي انكي بني ادم كعلمي كا اقون روني هدو الرئيسي يجي يا انت القربان ايا قيخ ايا صعب يا قصيدة باطلة لايس كدرك ايال ليه هاي وحانتي واسوداكتاي وانا ورمتاي قفكان مضح اللقاء هاي ثلاثة اللقاسيباي كي احسى اللقاء دونو بنتي انما متكان حنونك اوهايو ثلاثية أربعة مائن لغبتين ما يقال إنه حنو سيهو أغيهي سبب الله وصول قبضينا ما يقال كلك أما الجنة هنوغضة أما إنسة هنوغضة أما ملك هنوغضة أذيكا وحد أغانوا وايسي يأغانكا أون إله أغي كلك عالم الغيب وشهادة وصفة من صفاته تعالى وحموغضة إيا وحمقل وحل صدافة وحن لقارب ألك الجيساء يقال كلك أسان رحانا شهقتين Even ji ayadoo raiso bene ay wala yiriginniga geedka waayaqaan kana lugoogaantana Sulaymaan ibn Tayyib salaamaha waalin quru qubab yarallo sameeyo quruurada oo korka lagaarka waalid جين وو اوغا وعاي سليمان وحال لوو خمالناي لغيه طوبنلو ابورا او سيخو لاحم اهو او سي ابورا اهو سوغله حق اسمره اللي ماله مرسيك ابا واري دي كلامه او سي يهودو سي نغو كسيي او سي اوكو سليمان وا دعيي مركا وا لغا غاري وان وحا كاغاجي خبطه جين إن سليمان لنتي ومدلوا أوقاتي إنان غيب أغيب إيبا ما هاني أونكو دل جيني الميشان وإسكول بيباي ملائك قل كيلا حجية نبي آدم ألابت إياه وحد ما عونت اللي يرساقي كرموالي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحقيب ملائك واي سبيلتي غيب ملنقان لا علم لنا هدان ملائكنا وحنقان ما جرته إلا ما علمتنا كستاب نبارتين موغي وحاذا نبارين مانا غال سنجينا واكنا فاني آدمان مارا اللولاي هاي بان ايا بختي قيبنا قوفقان وحانا الالي بادل لنتي حقا يجيرتا خوبكي باريقا سليمانا وحانا سانا قال تعالى إلا وحجر فلما قرتي قضائنا انحكوناي عليه سليمان كوركي سأل ما دلهم جيني ماسن تو سين الا موته سليمان غيري سكر كذا إلا دابة الأرض كمانه تو سي سيسكو تو سي او اباركا يا جينغا ساي ورحلن و خو كو تو وحي عنتي من ساعته من ساعته كركلوه او سي بردديسي او كو تاغني اي عنتي حداي برددي عنتي اسغي يا الله اي فلما غورته خر وسليمان داي تبينت الجن جن وعي عديستي أن لو كانوا هدي غير جن أهالها ما يعلمون كويقا الغيبة وعقرسون ما لبثوكم أي النقادين في العذاب الشقد ألوي شقد إلودي لأيك وعيدي يبعان ما شقد إيه ما عاجره إلودي لأيك سليمان بوها وعدي سليمان ونفعي سليمان كل كان ما كان غيبك ايش اسخره مني غيري وحكم بالولاي كان خايه ابورك يا جني قال لك واكمل بابيها اما برك في دومهين دارده وينيكي كباتي ان انت من كريم بسرك توجس كي سمين هاي طلع واحد ساكت قد دنته قوينه يتبرث ابورك اغير في لتو اللهيم وحان بيها ياسي وحملا ضاليا أملاسي انسانيا أو سرقي والغريب حوش جدود سحبين يسعتا جنينا هبين وأذكر مالك المهل هو كلا أقترب النقيب زينج النجار وحن أذاكنا مالنتي هبينكينا قليا كلا سو بناه صلى النبي صلحنا وشاجت قبل كاتور عروت عريس الببلير كرت ولاش دواسة كل خاتي أودك أبقى حي شن جنين كل كي لا عذيب ei, joka katsoti, emme voineet kuulii, ja me ajelkoimme oraahe. He vain käsivät asegeen hiihii, käsiksi sille He فلما خر حدو سليمان دعا تبينت الجن وهي عديزتي أنه أرنك إنيهي لو كانوا جير جن حتى يهان لها ينماها يعلمونك ويقال الغيبة وعقرصون إنه ينما اللبثو كنك هذا في العذاب شكالك هذا العذابك شكالي المهين حق لأيو ولقد أحدب هاتينا داود هنا نصيني منا أنك يباحك أنك فضلا دارادا كسيمي وقلنا وعني يا جباله بورهو أوذي تسبيح سلة معه داود لجندي والطير شمرتنا ولا تسبيح سجرتين وأرنا وحنوج عني له داود الحديد برتة فقولنا له وحكى له داود نري أن إمرأة سافقات أبو رواوي كوا دجاج لقعته تطياجها سافقات كاملة وجرك كبلان وقد درج سرجو وقياس في سرجي تحدى أنك لأحرماني وعملوا عمل فلا صالحا عمل صوبا إنني أنيقى إباء لما تعملوا وهذا قولي في سماينيسا بصير أن له جهدان هاي ولي سليمانا وحنوفوا لإذيني الريحة تضايشة ودوها كالهذا هذا شهر بالسعود وإذان ورواعوا عذابه هذانا شهر بالسعود وإذان وحصلنا وحنوفوا لإذيني له سليمان حين القدر نحاس إشهد ومن الجن وحاكمل من قار يعملوا شقيناية هنا يديه سليمان هرتي لإذن ربه سليمان ربي جيسا إذا انكسيكوا شقينايين ومن جيني يزيغ اللحظة منهم كم يدر يرجيني عن أمرنا فإذا أنفرنا هنا سليمان الشقيان حتى إذا كان لحظة نضيغه وحنا من عذاب السعيد هرد عذابك أو حكذا دنسينا يعملون وسمينا أيين له سليمان ما يشاء وعلى وحيء دونه من محاربة بسميالة وتماثيلة سوريالة وجفان حيريالة كالجواب تررلمدة وقدور دريالة خاصيات سبسقا وقلنا له محمد كنيري اعمل عمل فلا آل داوود يا آل داوود نبي داوود الكسيو شكرا ما حدناك ايبا لا عمل من عبادي أدوما هي حقوة كير أشكور إنت أباكو مهدنا إذا فلما قرتي فانقضينا حكونا عليه سليمان قرتي الموت جاري ما دلهم سليمان ما دال لهم جندي ماهو سنتو سنين على موته سليمان غيري دي سكورك هذا إلا دابة الأغلي يولك حيوانك كنو و أمرك اللي يلا أيادو سيئي إذا إياد النفس هذا فأر الله اللي يلا تاكولو وحي حنتي من ساته وسيبي عنتي لما غورتي قال سليمان دعيت تبينت وهي عاديستي الجن فرجني وهي عاديسن هل لو كانوا هذيل الجنيهن ما هذا تعملون فوق يعلمون قويهك الغيبه وحقرص ما لبثتم الى ان كن غابين في العذاب اعذاب غدي عذابك المهين حق يا يوم لقد كان للصدقي كما مشى قبل اباطي قصد أن من يرسل الليلة أيال سبا ننكا الليلة وصبا وان المقع إنه يشحب يشجب يعرب من قضاء صبا حلقا سوغلا إساقنا دادو تربلا أيها الليل أولاد صبا وحاكمنا قبيل ازد الليلة إيا أشعريين إيا حمير إيا كند إيا مدجج إيا أولاد سبأ فر شام جلته اللخم يا جilan يا غسان يا عاملة أبوها سبأ و أودن بس هون هنا يا شو ابنه يعرب ابنه قحطان عرب أودنا عدنان يا قحطان لبنا أوقف زندا كل كان نكاسة ولا جيران يمن و يمش مجالدنا صنعاء صنعاء سنع مجالد قديم و قبل صنعاء لأنها أول مدينة صنعت بعد طوفان النبي الله هنو طوفان كالنبي اللي هنو الدنيا لنقب صلي حدوق هنو بلد لنبسه صنعه وقه ريسي كلمته صنعه ناشا يكتمد ميشاوه كل كواه مقالة قديمة هو اد اي اد اوه مقالته حقه صنعه جوه يدوح الله فنحنانا لما ارك لما انا مقال ايه يدوحك فعن لما اركن ايه ذي اشتام بامركة اللي دقنا ياماني يسنعنا هو اللي دقنا samna wala degna afarkum yatadawabo bogal tuule aya u dhayshay kanka way soo muuqan jireen afar taakun yatadawala bogal tuule aya ninka ka tagsan baabye biyimidina ma qadan jireen cid ku iska ayaa degmooyinka oo weysay ayaa aw aya maalna wala نال والبيتة، لمن أن توال لحميل كريوي ولا كبرين، خير سبوا كبرين، وحيرة ذنب بلد كأن، فقير كسي يا غني كسي ولا خلق روم، حديث مجالد هاي كرات دورب سمت هاي، جت كونت نار ياي، بحقوي ياي، من كتاج الكافرث، يا رتيب وفول فقير كناه على مرحلة شبنا باعد بين أصفارنا. مرك سو حسد ما هي عداود فقردي دتك جل عنا لوج يستوي كل ك هو حكول عيورك يدونها بذي بيلهاين معربي للجيرة كل ك هسا مي بيجيه بذ لبلا فبرتي يا خضرضة أي أسير أسير هاي أو سناي فعل يري قبخد تمديل خاطة إسكدر حمرة تمديل شو بحذار كايا نحجل مريه بسلا لا هل انت تنبيشة ديكت لازارتو ايه اللي اسكد حماري جيلي منيه بسلاغي وقوري هي رايقات كاكوها يرقل للي ايه اقصوه لا ايه تنبيشة بحزارك ايه والكا حد ايدي انت بدافة هي بلد قبيبة هي انحاريز ديسة هي حكمة ديسة كوتو ديسة اسابتي لي محينا هاي شانتاني لبابيرو عن يمين واذي قميديك ديسة هي وشمالي بدح ديسة ايه ايسا ايسا ايسا ايسا خذ رضي وقيل لهم وحر يرسى بلو يري كلوا هنا من رزق ربكم ربيين حنتدانو ايدي سيئي هنا حداد حنتينا واشكروا مهديا لغوا لله اله النعمة ان يسوقي الراكبي كو مهديا وحالي للبلدة المقالو سنعوي طيبة ونقزنو حوصي عن ونقلي عذر ايجغل عين هيدادنا ونزنتاي ايو الرب اللي غفور sibin tanbi dafa iyo yaadley bidin ee neemadan waakuka baashan mat haydin doqtan neemadan fa aramu shukrigiila faray ay ka jeesteen farshana hadaanba inay wax aan dirnay alehim korkooda sayl al-aari to ga wuula bi xireen waqtiga bi la yaqiinayara kolka waxa gaartaan iyo waraabkan iyo barwaaqada aan keenay لا أنتي كريان فرعك قتيم وبيجي الكوارب زنجيره مركوحة ليل عدين لبلاينا سد كيان لجبيه بييجي حقي حق وبيجا وجو جبن بيرت يقول لنا باب هذاي كل كين بعذور نمو نغري كل كي حراب بييجي دفعنا حمر يو شقر يحبل يجيب يضرب هكى صباحي إبر بيرت قال تعالى فأعرضوا جسده فارسلنا و حملنا عليهم كركودا سيل العرب لا كفريوا اما صدق عارم لديه جيره ثغره ما عاريفا لدي جيه كل ك صدقي ماشي اودني ابيها لغه فارسمين جيره ذات بابيه فبدلناهم فرسلوا و بدلنا في جنتهم طبدي بره توكا تبايشنا اكو كالي سنا سين طبدي رودا العقوب بدلني و لو كمركو دينتو اسبعات برو كيش ي عن قلون ما kol gabowso xagga iyo hadoon iyo geed gaagla kharar qonda diyad dunyada toona unayni debna sunquri wi oo ku dhanaan sadamee anaashi qabtay amar geed من سدر حمر كمدة قبتك الوافع عني قليل يرى إلهو حوي لذلك إقاف تسليدين شاقي أن جزيناهم رأس وكوا أبال مريني محد إلهو ساسي يا شيء بما كفروا واشكروا له هدي اللي يري كفرنا يكوبة بما كي سببتي أي كفروا أي بك كفريان أي أبال كدعان أي مهدي تدان سوطة أن أبوا أبال مريني فكاس إبيري وهل يجازي إلا الكافورة قرأوه وهل يجازى إلا الكافورة قرأ قرأوه وهو معنى سيادة بأبال قد فالحل وحن قاله هين بالله ما مريه هي أقع قرأ بصري وهل يجازي حتى نبن ما أظهر المرنة إلا الكافورة تلحق بينا وحن هين هي أن أظهر المرنة تدبادي أفر تيكون هي تدبادي باقل تلعسوا موقتاو لحيس أره إلى وحيه واجعلنا وحن يالني فالكاللاثنائيو بينهم غير صباح يوى بين القرى تقموهين دعلا التي تقمد أن باركنا باركيني يقول هذا الشامو وعن يقول القرى تولوهين باخرة يسموه وقاتا أنك لك الله أفركني هذا وقدرنا وعن قياسنا فيها هذا أصحينا سعادكي وعن يقول مركو الدالبة تقموه ياهو مريه ياوحي وعندنا أربعة بلدات كل كم شهر سويسكا هي نايا حدا هر كلماتي أمي هوياتاي. وقلنا لهم وحولني سير صعد فيها دك موجين كلايا ليه إلا هذا كل عجيبة مع تعبسني بورو هذا الندى صعد ويا من مال من صعد أميني إذا باهي إيا اللي باتوا إيا شوفتوا إيا عادات إيا أدلة أن مجنك بقيني آمينة. لا قات قاسنا إلى لا قات قاسا ساسا نري كبير كذا جيو فقالوا إيراده خبنا يا ربنا أن لا ربنا بق إد قراوي بق إد والمعنى كلاود ولم على واحد لمذا قرا معناه رضوا يسومي الله خلا الترك بين أسفارنا فكرت أزوجك إن تقتيل الله طلوي كان سان كيسوايا خلا لقاج مركها خلا بعنه فقيرك كان سعيد وطاع غني جا في كان نصاينا مايزو كادين مايزو وكان الله اكو بنجرتو فوكارنا تيجار سنه صوب حقين نجد تاريخ الله وكلفه بين اصفارنا سفرنا نده لوغ الى ويره ظلم انفسه نقتدي بيد الميل بن كفر بسركه كل ماشي الكود الميل كل كوالدا بي فجعلهم وان كان يا حديث شيكم سن او ورد اني نوكره ان لو دو ورد يخيو هيي نوقد إلى وح لهم زغناهم واجعجني أقولك هي الدجمدي يوحي مجدًا كل مم زغين كل جس إن في ذلك أرنت الله جن كشاكيا غصبا كذا هذا وح كوسا لآيات الساليا الوحي إلى قدر ديزا يا وديز أيا لين جسيج في هذه بالنعمة كانوا إن ما هذا النعمة هذه لقنناه سيوجوكسوا إلى هلا وكرني وصدق الله في قوله لإن شكرتم لازدناكم حدث يبكم مع الإنسان الذي مازلنا يعمله تينوا إلين جوزنا إذا آخرنا شكره أرينا اللوج أننا قالوا لو كوك ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم محابا لإلين النار حدث يبرو ما يزين إذا وراء بعثي وحلا النرجلي الشكر لا بدان ألا وايه إلهي انتو الدنيا دي اسكوا الراكبين إركيك كأن الروب دولكين حنتك كأنه أهلا الشكرين وايه لن نرفو مايه وايه فلقاسي عبابك إمانيس إن في ذلك أرنت أكده لو حاكوسكا لا ياتين تساليال واوي لكل صبارين قف صبر بدا كل جي. شكور بكم هذين بلوم كان وحاها هذي للصباء خيركس في مسكنهم ما شيء دقناهن وصنعوا كده هذا هو هذه آية على مدوي كأن تاني اللبدرات أيوه هتلاه عنسي أنينهم بعد كده بنفسهم يدقة أيوه شمالهم بنفس اللبدرة بقول الله بقولنا لهم وعندن لي كلونا من رزق ربكم فبدين عن تلاهون عنا لكن وشكره محدث له أبو بلدة مجالهاي ستأطيبون عفوا ما أدرت أو نجزت Tie olla Rabun ebe lafuron, niin dafaya faradujeske, suri ebe farai, aika jester, Wahandirnay, nahuhan derne, alaim kurkola, seila arin, datki fasada, ajan lukud ana kolka arin, kosetti bibi, datki kaja vai, aja deri häädei, va bedell nahu, panu ku لماذا أردو؟ هو تلك كل خمتن حدوم وصاحبه هي وقت اللي نبور هي وسائي وحوظة من سدرين قوضة قليل ير ذلك فابن إمتباري هذه اللبابية جزيناهم كو أبال مريني. بما كي سبب تأي كفروا بأي حقيا نحمد انت بأضافرين وهل نجازي مين جازينا ما جازينا وهل نجازا من لأبال مريا أبال مرينهم إلا الكفور قال اللي مبضاني فبكعب الله وما ديلا وحنا هين ميال لعبال مريا فجعلنا وحنو يلي بينهم شرصة بعضوضا هي بين القرى دقموئين دقموئين التي دقموئين كان باركنا باركيني في هذا الشام بكثرة البين والدنيا تبدي بوال لقوبة دياي القرى دقموئين بان دقموئين يلي ده موق موقضا إلى أفركن ti asudu bqul balle garsiye wa qaddarna wa hanjanko in ti hadagmooyinka isu muuqda gudahooda afsayra suuq fi عايزو qabqajit kasmara oo malu hergelo fi yamidu heedo usan labada bawayayni na bad galyo ti baahi laan qul kai tay wa qulna lahum wa anani markaa siiru وأيامان صعدة من صعدة حتى الضمتان آمينينا إبنكو كان نباد جلايا من كل مكروهين قم سمات فآخي يدع يتغنمه عن مدنك البقية فقالوا اي لذا ربنا يا ربنا ربي كانو باقلت كلا دورك بين أصفالنا صعد كنك باقلت كلا وظلموا وحي ظلمان أنفسهم بالكفر والشرك وظلم والكبر والحسد أي كل أو فقراء فجعلناهم وانك يالله أحاديث باشل يجي مزغنا أكثر للمرية وحالا كان ديجي شيء كوي ومزغناهم واكر لله إنك قصب كلا دل لله إن كل دل إن في ذلك أنت أقول هذا وحاقوسك لآيات ترسلين لكل صبارين خو صفر بدن كل جد هي وحوسك Sakurin edä badan wala kuala kassa dahaa, għalehi bilisjuzaan. Ebilisjuza tuulata basarka inu, uominajan, isä vu edä artagiat, fottin izetikalla uhu, jemmehä ja malihi Markasu ku arena, jemmehä, jemmehä, jemmehä, jemmehä, jemmehä, Rabbi La فيها الراعله ابليس بالله دباك اي خير سبا يا وحي كوريه بالله كل كان ملي هيسي ايو كرمايه قالت عرف خذو ويروا عليهم بشر ايدينكي كوركوب ابليس ابليس اللعين باو وكرمايه وانه ملي اما صدق عروسه عليهم قل كوضاء إبليسه وأنه في ذنهه مليههم مليههم مليههم منهم وضبعهم ينكروا كيبا كروا موضعهم أمو يسوه كروا ميلي وفشبعوهم تدكي إبليس بيقرأين رسول الديد دين ديني حق دين إبليس بالله دواكعي إلا فريقا كح من المؤمنين إنت إباد فميسي كميلا أيانا نكون جيرين وإبليس نلاقوي أنهم أجمعين في عبادك منهم المخلصين قلتك أدوامي ما هاني أمدين جديد ببني إبليس بيرد عليم طيب هدي إبليس بالراعي إذا إي ما إيا ميو كاني أسكر إياهوب هاليس مياه وصوا سكر إياهتا إياه تزيين لبضا هوب كوكودا قال لما هو أعوذ إنو خاخو القلبية مسكاعد يمانكا شكا باطلة تاقليو حق له بعض الكوكو الحيو حقنا كوفو الحميو قال تعالى كبهو حين وما كان حرع اينا وما هان له إبليس عليهم ضد كاركولا من سلطان حجية وودي يبقوا حق اي حراء مريج المريه ما جرته إلا اللي نعلمه ننمو جنه ما هان وعكاله من أنمو جنه يؤمنوا الحميناية بالآخرة معنمت قيامات دنبه أن من كمو جنه داد هو يساقم منا ما لانتي قيامه يشاكي شاكي قديه وغسو قم كلها سيئة سبحانه يري والربك أيها الرسول الكريم أذيها ربك على كل شيء وعلى أركائي دايكي سا حافظون إبا اليوم أو إبليس راي يواحك أهري بحي سبحان يالي بحي سبحان يالي, يالي. انتبه الله وهو إلالينا يا وهنو الله صعده وردوا الذين زعمتوا هذا لا يوجد سايدة لبدأ عشر كوضا بي قطع الحروق الشرك وحى شرك اللي أفر قيبوده أفر تيبه حير الدبي وجارك وحى ويمرك هذا غير الله إله ما هانه أمكس وحموده يسوء وحر بحنهم ملائكة ضيدة إيا الرسولة هي جامي جادة بين ملايه عقلاء بقاح يا حدد يا واحد لوحى بسركة اوو حموده ان ايباهين افر سبابات يا اوه واحد اولا قفتان غير الله اوو حموده اووحى لاتاي واحد اوو حموده ان اووح ملكية ملكه قلنا بقى يقوده واحد اذيكا قاروله دهون رقول الله هين ايو واحد سركيه بقيم كله kanka waxaa kan ebed la garwado la gadal wado la galab wado qofkan garab wado uu u qadeeyay san yahay la tahay oo inuu fiya saydaan u sekeyay wax uun inuu qofka garuulay idan hadduu galu la yahay in la bariyo illa tahganiyo illu xirmo illu hoogto illu digdameeyo ko ama hadu أو شركة وليهاي أو إلى هذا هو لكن كنا ما يشوفوا حبوا كليه لا صبح وحنا جارو ماله وحنا الله الله ماله لكن ما يشوفوا قحوانك كريه بيتوانو أقل خمامة ولا خاشعين كوكريه أو كان أب أكتسو حجوجا خلقه إله النظم مخلص أو زوجه قبته وزير بوه يهاي جنان بويا سفير بويا اتي سبيتوري بويا قوادو كريه صدع افر وحوي انت اصمدنا ما قري كما كماك شقايو شركان لماها ملكي قرهانتنا مال لكن سغا قيميه حق قليله وصرف له واكين كره هذا الكذاب الله ماغله افرت ميدهان أيها المخلوق لها رواية أفرتي باللغيش قال تعالى خبه حجر قل أمر إباوه أيها الرسول الكريم وحن الله غيرك إلاك فجن الله إياه وحاد قتل هذا قدعوا إياه الذين وحاد إذا عمتم بين هواستين يوحكوا إياه الله من دون الله إلا هو حكسوك إياه دم إياه أولا لا يملكون مهنتان مثقال ذره مثغال ذره وحاو أبقى وحاو تقنير وحاو غصير قالوا مال مثغال ذره أما القرآن جاء بري بأورا لي جاء هذا أنه وحاو غران جاء ير وإشان عادي كريم لكن مركان لك أسرى التلسكوب هي وحاو موقنة قواص بكالي قالوا مثغال ذره وحاو غصير إلاك ما أي له. في السماوات إلا ريال قده ولا في الارض ولا الي الجهد كمل نشوع اباباي وخو حله قوني باهين مر كل كان وهلحين ما حدو دمان قيم كل يهين ومالهم انت هبكسو كيزو ما سغناني اي هيما الى ريالك يا من شرك وداي بداكنا كوما وحقارنا مال شركنا كوما طيب مركا ما ماشي كو شقلهي او مرابي وزير يا صفير يا بيتوني يا كراني يا جنم يا تنو العرويين وكل كورا داكا اقنوه ماركا او شاعدوكا ما تاعدوكا ما نيسو كف كل منها ما يشان كوتا اقنبه وما ابو ماهان منهم اونك عقيسة من ذخير كالكار الاهو راكا اقنوه شاقالا عمال عساقان باقلينه ولا يشرك في حكمه عدن انه اتكبه يبقاليو ما اقل حبي إله لنلأ إيهين ملكي جاء مده ومان ده فقع إلها لو كان فيه ما آليات إلا الله لا فساداتها معايتي لددهم حسكو الدرس ديما رئيسي كانوا قولي صبحا اللي سكوهر مانا أسليه يا هلميت إذا انت يوفوفي مدنى انت يوفوفي قربص فالتقال لما مده أكان مدنى هو اللجبيين مدنى قابت هو علي إيه الدنيا ده مباري الى يوم من هذا انت يقر على كصوب الله انت يقول له له هذين يمالك مرن مالك بوغ مالك سنة اكبر دليلة على ان الله وحده في الملك كان يسئنوا اياي سنة فانه دليلة تسد حد محاول وما له ابو مهان منهم قوم كحاجسة من ظهير قرقال مالكاف من شارق مجيرانه اما اخيار لجعليا او حق العسى واركوض الله المغلوب ولا تنفعوا الشفاعة في ود فيديو افرتي في قايفو ولا تنفعه ومترته الشفاعاته ارجيه عنده ابا اكتله ارجيهنا وحكوه الماء الا لمن احد ارجيه ماهانه هذين ابوه اقراضي لهو اساقه انو ارجيه ارجيه ان اصاقه كهيرانت كو قولك اقفك ارجيه ايانا اقراش ابوه باعي كنو ارجيه ايانا اقراش ابوه باعي اذا محاماشي سوحراي كل كشرك حيدي ددي سيافرتيبه ايضانا قور عدي حدي ايضا انكوان في عوينو ادي ايه الله اشكو صبح احكرو في عكا رمان قلك الشفاعة مالكي سالح انت ايه انت في فرحان ايه بوار قين ايه قلك اراتو هن ايه والولي ان حدنا اللقبة الى مالكو اوغلاظو وانت لو شفاعة انت شفاعة قادل ايه اولا ماذا بوغلاظو اراك ملاقتي يا حتى اذا فزيع حديث لا كرب فيده عن قلوبهم ملائكتهم ممنين سلا بيان كلا هي قص وسنة بشاري سنة قالوا ممنين ت قرقات ماذا مهو قال ربكم يري إلهي ديل الله تجي أي خيار وارجاي سج محيري قالوا الحق حق يريه شفاعي وأقوله وحي إله شفاع قال إبدونه يوحى إني شفاع قوانا واكو اغلاذي قوانا والو اغلاذي هذا الله عليه وسلم فصل القضاء قيامة المركينات اللي سكوتكو لسكوت جيد حرمو ونبقى تقى تحت العرش يكون سجودا امانو سنها الديرا قولين اخينا ما شاء الله يا الله دينا سجودا أيها الدويا دي دونا ارفع رأسك وقل تسمع واشفعت سبع ماذا لحكروا قد واه دونتنا وا لو مغلا ارجي وا لو غولانا مركه ارغدا وحي كو قوبنت هاي فاصل لو قاوله الهو كان سكوب اختي اي قيامده توبن اي اسكو كر جوكسنا قرب ماشه اوت لجشايجي ركوا وفس الغمر قالوا الحق الى حقه وير وهو ابا العلي كسر يادوما الكبير قوم كشوا دم بكوه يقولك واحد دبا صدق ان الرناين عليهم بشركه كركوا يبلين سو او انه ما له شي كرمه فتبعوه فشرك ابليس, إبليس الرين الا فريق تسير مهان من المؤمنين انتهى بالرمي زيكم لذا وما كان حالا رأوا ماهاني له إبليس عليهم طلقة كوركوضا من سلطان حجيئي قويئي أودكمالي إلا لنعلمات من الموجينو من قوفك يؤمن الرومينا بالآخرة ما لنت قياماتا بايسا أن من منك موجينو هو إساك منها قياماتا في شاكينكا قاسوكا والربوكا هذه الربوكا على كل شيء وعلى كل شيء حفيدهم ربي إلى اليوم والوحاتر هذا ادعو مشركين او الذين وعى ادعانتم كبين اوازيسين من دون الله اعبوين كاسوك انه وحيين درايان ادعو ديارة حقيقة ديواتا لا يملكون مهانتان مثقال ذره وحي الوزنكيس في سماوات ارى الريال قدهود كمهانتان ولا في الارض ارى الريال قدهود وحبا كمالك حدا يوحق قارجيرين مثقال ذره بالله كده وحقود ملائيهم ومالهم كمان هني فيهما إلا إلى رجالك إلى رجالك كنوا من شر كم وذاك إيه أبل له وذاك كمائلة الله شقيا مايا ومن لهم إيه ماذا ماله منهم وحاء بكرة شقيا أونا من ظهير منو كلميا وش قال أنا مجيرو شفاعته فلا تنفعه شفاعته ارجعوا وحمته عنده إيه بوين إلا لمن أنت يرجعا أنفع له هذين اضعوا قرادوا له سرع حتى اذا فزعوا صالحين تهذين لغا كربا فايدوا عن قلوبهم لا بيال قوضي هيقوا اسويدين ايا هي. قالوا اي ماذا محو قال ربكم شبقين قالوا اي راذان الحاقة وكلفل في فينا ايو يري اوحموا منها شفاعاتي هو قرادوا انذي شفاعاتي هذين هو قرادوا وهو ابكالي فالعلي اللهم كيزكسر ريا الكبير وهدي وين وحد وين يجي سلهكو وحكلا صارو نبا وسان شقمة مذنعين والله على